يومين ابريل من عام 68 ظهرت ام النور فوق قبه كنيستها بالزاتون والناس جت من كل حته ومن كل مكان جاي عشان تشوف ام الحنان ¡Gracias!